Wahm'ala ma yasyalun bil mu'minin shuhud, wma nqamu minhum illa ain yaminu bil lahi al-aziz al-hamid, al-ladhi lahul mulku al-samaat wal الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وأملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار